إني لكم رسول أمين وَأَلَّا لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت وَرَبِّكُمْ <بربي> وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي <فاعتزلون> فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ